أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على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 قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 110. إلا آل لوطن إنا لمنجوهم أجمعين 111. إلا مِنَ قدرنا إن آل الغابرين 117. جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمثرون لصادقون فأسر بأهلك بقصع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانظوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مصبحين